بسم الله الرحمن الرحيم هلف لامر تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي نيابة إني رأيت أحد عشرة مكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين قال يا ابني لا تقصص رياك على إخوتك لك كيدا ان شائقون للانسان عبا مبينا وكذلك جتى بك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على اروعك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِقْذَالُوا لَنُسُفَ أَخُوهُ وَحَبُّ اللَّهِ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَة إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قَوْلُ إِلَّا لا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الرِّبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ قالوا قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَيْنَا يُوسُفَ إِنَّ لَهُ لَنَصِيبًا أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَالْعَرَوَانَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ إِنِّي دُونِي ان تَذْهَبُوا بِي وَخَافُوا أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَن تُمُّوا عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَيْسَ لَكَ لَهُ ذِئْبٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ إِذَنْ لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِي وَأَجْمَعُوا أَنَّ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اللَّيْلَةَ ضِئْبَانُهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترخ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا علاقا يصيب ذا كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأدلا ذلوة قال يا بشر هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم 118. وشروا بثمن بخص دراهن معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 119. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مكواه عسى أن ينفعنا أو نأخذه ولدا 110. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أين فلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لا يفلح الظالمون ولقد همت به 114. وقال يسرط عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 115. واستبق الباب وقد قنصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب 116. قالت ما جزاء من أراد بيهلك سوء إلا أن يسجل أو عذاب أليم قال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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك أنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة رأت العزيز تراوض فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهم كَمْ وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٌ وَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ نَسْكِيلاَ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْنِي فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرُ مِمَّنْ وَقَطَّعَ يَدَيْهِ قُلْنَا حاشَ شَطَنَ هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصادرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصدر إليهم وأكون من الجاهلين 113. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العظيم 114. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى كين 115. ودخل معه السجن فتيان قال 119. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 110. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء من سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه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 رَبِّكَ فَانْسَهِ الشَّيْطَانُ ذِكْرُ رَبِّهِ فَانْسَهِ مُشْيْطَانُ ذِكْرُ رَبِّهِ فَلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ لِبُعْسِ سِنِينٍ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَرَاعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وأخر يا ايها الملأ وقتوني في رؤيا يا كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ابغاص واحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعاد وقال الذي نجا منهما وذاك ربع دمه انا انبهكم بتاويله فارسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا 124. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصيون 125. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واغوا الناس وفيه فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ نُسْفًا عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا خَشِيَ اللَّهَ إِنْ عَلِمْنَا عَلَيْهِمْ 117. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين 118. ذلك ليعلم أني لم أكن بالغير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 119. وما أبرل نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 114. وقال الملك أتوني لي أستخلصه لنفسي 115. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 116. قال جعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم 117. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتذوع مما حيث يشاء نصيب برحمتنا من مَن ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وَكَانُوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم ننكرون ولما جهزهم بجهازه قال توني بأخ لكم من أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْخَيْلِ وَأَنَا قَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِفَلَكٍ إِلَيْكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ هَذَا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُقْلِبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أبيه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 ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي لا بعير ذلك كي يسير قال لن ارسلهم معكم حتى تعطوني موثقا من الله لا تاتني اليه الا ان يحاط بكم فلن ما ت موثقوا قال الله على ما نقول وك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 إِلَّا حَرَجًا فِي نَفْسِ يَعقُوبَ فَقَدْ ضَاقَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَاة إِلَيْهِ خَارَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخِيفُ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رُحْلِ 129. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 120. قالوا أخذلوا عليهم ماذا تفقدون 121. قالوا نفقد صوى على الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 122. قالوا تالله لقد علمتم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 يَا بَنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُنْسُفَ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا برضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل 124. فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجذي المتصدقين 125. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه فمنتم جاهدون 126. قالوا أئنك لأنت يوسف 127. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا 128. إنه من يتق ويصدر لا يضيع أجر قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطنيص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح أَن لولا أن تفنبون قالوا كالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد لصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا فَإِنَّهُمْ كَانُوا خَاطِئِينَ قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى مُوسَى فَأَوَي إِلَيْهِ فَقَالَ ادْخُلُوا مُسْرِعِينَ شَاءَ اللَّهُ آمِنُوا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سجدا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 وَمَا وما أكثر الناس ولو حرف طب مؤمنين 118. وما تسألهم عليه من أجر منه وإلا ذكر للعالمين 119. وكأيهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 110. وما يؤمن أكثرهم بالله من زانن ان تاتي ضاشيه من عذاب الله لا يتق يوم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على دين صيرتي انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين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 حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر ما فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء